وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 وَمَا ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 قلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تظررون فان توليتم فما سالتكم من اجر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 يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا وَجزْنَ بِبَنيِي إسر إلَ البَحرَ فَأت بَهُم فيعَونُ وَجودُهُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسرائيل قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَئِنْ أَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ المفسدين.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 إن كُ تَفِي شَكِم مِم م أَ زَلناءِ لَكَ فَسْأَلَِّذينَ يَقرأونَ الكِتابََ مِنْ قَبِك لََذَ جَأَكَ الحَُّ مِر رَبِّك فَل تَكََُّ مِنَ المُمتَرين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتْبِينَ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 داعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَنَتَّظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك مِن ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتواساكم وامرتم ان اكون من المؤمنين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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل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 لِتَمْتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 وَما مِذَ َّةِ في الأأَرضِ إَِّ إلا عَ اللهَّهِ رِزقُهَا وَيعلَمُ مُسْتَقَهَا وَمُْتَدَهَا كلُلّ فيِي كِتَابِ مُبِين وَهُوَ الذي خَلَقَ السمواتِ وَأَضَ في سِ ثَتَّي ايام وكما عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا تحرم مبين وَل إِن أَخخَرنَا عَنْهُم العذاَابَ إِلَ أَّةِ مَْدُودَةََّقولُ مَا يَحبِسُ أَل يَومَ يَأتيهِم لَْسَ مَصْروفًَا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يَْتَزئون.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 بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَن يُقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ على كل شيء وكيل